للجالي سلم على البغدادي شيخ رفيع المرادي وعلى دان الليل داني عال دان الحرب حنا والعمر وعلى داني والعمر ياهفاني هفاني عال دان الليل داني واللي يجي في نحرنا بعد المع السايعاني على دان الليل داني واللي يجي في نحرنا بعد المع داني على دان الليل داني نرجع لارض الجزيره واجاوب اللي داني على دان الليل داني نرجع لارض الجزيره واجاوب اللي دعاني وعلى دان ال على دني الله العيري ونفك قيد سناني الليل على دني الله العيري ونفك سناني وعلى دني الليل دني، على وبالأرض جي يا لها من ليل تلك <تصفى> على قيد الرب من على دان الليل داني من كل طاغوت خاني على دان الليل داني وانفك من كل خاني على على دان الليل داني ونذبحك يا ابن نايف يا حامل كل جاني على دان الليل على دان الليل داني أزاكم الله خير يلا بزان يلا